وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار احبتي في الله إن الأسرة المسلمة هي أول خطوة إلى مجتمع صالح فصلاح المجتمع بأسره ينبني على الأسرة المسلمة ينبني على صلاح الأسرة ولذلك اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بشأن الأسرة وأسس تكوينها وأسباب إصلاحها حتى تبقى الأسرة المسلمة شامخة مرفوعة الرأس يسودها جو من الوئام وتتلاقى فيها مشاعر المحبة والاحترام كما قال الحق سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وبين القرآن للزوجين بيّن لهما أن كل منهما ضروري للآخر محتاج إليه متم له حتى قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فالرجل يكمل المرأة كما أن المرأة تكمل الرجل والأسرة التي تبحث عن السعادة وتبحث عن الاستقرار وتبحث عن الأمن تبني حياتها على أسس راسخة تبني حياتها على ما قال الله وقال الرسول وتعلم أنها مسؤولة أمام ربها سبحانه وتعالى عن كل كبيرة وعن كل صغيرة وبالتالي فهي تقوم بما عليها من الوظائف على أكمل وجه الإنسان الذي يخاف ربه سبحانه وتعالى يعلم أنه سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل عن نفسه ثم يسأل عن أهله ثم يسأل عن أبنائه وهكذا فهو يقوم بوظيفته على أتم استعداد وعلى أكمل وجه والقيام بالواجبات الأسرية هي أمانة سيسأل عنها الزوجان يوم القيامة لا شك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام الإمام أي الحاكم الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيا إخوة الإسلام الحياة الزوجية ليست لعبا ولهوا كما يحسبها بعض الناس وليست مجرد تسليه واستمتاع كما يحسبها بعض الشباب لا يفكر إلا في مسألة إشباع شهواته الزواج ليس كذلك الزواج مسؤوليات وواجبات من ضيعها كان مستحقا لغضب الله عز وجل وعقابه وترقب قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجاره الإنسان مأمور بوقاية نفسه من النار ووقاية أهله من النار وهذا لا يتم إلا بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نواهيه أمر من الله سبحانه وتعالى وكم يفرح الشيطان حين تكون الأسرة جاهلة بمقاصد الزواج حين تكون الأسرة جاهلة بالحقوق الشرعية حين تكون الأسرة جاهلة بفن التعامل بين الزوجين يفرح الشيطان بهذا ان هذه الامور تجعلها فريسه سهله تجعلها تسقط سريعا عند اول عقبه في طريق الحياه لا تستطيع ان تستمر ابدا فيتسقط عند اول عقبه في طريق الحياه وتبوء بالفشل وتنتهي بالطلاق والطلاق هذا هو قره عين الشيطان فعن جابر رضي الله عنه وتاملوا في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يبعث الجموع من الشياطين من أجل الإفساد في الأرض وإضلال الناس يبعثهم فادناهم منه منزلة أعظمهم فتنة أدنهم أي الذي يكون قريبا من رأس الشياطين وحبيبا عنده من هو؟ أعظمهم فتنة الذي يتسبب في أعظم فتنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء أحدهم فيقول اي لراس الشياطين يقول له فعلت كذا وكذا فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا والحديث في الصحيح يقول له ما صنعت شيئا يقول له ما تركته حتى قتل اباه ما تركته حتى قتل امه ما تركته حتى زنى والعياذ بالله باحدى محارمه ما تركته حتى تعامل بالربا فيقول له الشيطان ما صنعت شيئا نعم هذا افساد في الارض وجرائم ولكنه يريد ذلك الشيطان الذي تسبب في اعظم فتنه ثم يجيء أحدهم فيقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين إمرأته فيدنيه منه كقرب من عنده يقوله قرب ثم يقول له نعم أنت أنت هو الرجل أنت هو التلميذ المفضل أنت هو اليد اليمنى أنت هو للعول عليك انسان أو الشيطان فدعه على هذه نعم أنت فالشيطان لا يهنأ له بال لا يرتاح له بال حتى يفرق بين المرء وزوجه وينجح في فك روابط الاسره وتشريد الاطفال الاولاد كم يفرح بهذا وزحزحه المجتمع لان الاسره هي بمثابه اللبنه الاولى التي يقوم عليها المجتمع الاسره هي اللبنه الاولى الحجر الاول الذي يقوم عليه بناء المجتمع إن الأسرة المسلمة تقف اليوم حقيقة بالتزامها وتمسكها بدينها تقف على الخط الدفاع الأول عن الإسلام تقف على خط الدفاع الأول عن الإسلام الأسرة التي نشأت على عبادة الله عز وجل وعلى الصلاة وحب الإسلام هي التي تدافع اليوم عن الإسلام فعلى الأب أن يقوم بواجبه أيها الحب وعلى الأم أن تقوم بواجبها فكل منهما هيئه الله سبحانه وتعالى لأداء وظيفته فالأب يسعى من أجل الحصول على كل ما يوفر سلامة الأبدان والأديان لأسرته كل ما تحتاج إليه الأسرة من أمور للبقاء على دينها يأتي به هذا الأب إلى بيته نحن اليوم على خلاف ذلك نأتي إلى بيوتنا بأمور تساعد الأطفال على هجران الدين والابتعاد عن الدين وسب وشتم الدين في المستقبل الأب يسعى من, الحصول من أجل الحصول على كل ما تحتاج إليه هذه الأسرة لتبقى على دينها وأن يسعى من أجل أن يجنب أسرته طرق الانحراف والفتن وأن يعطي من نفسه هو القدوة في امتثال أمر الله عز وجل في الوقوف عند حدود الله عز وجل هو الأب اولا وقبل كل شيء يعطي القدوة المثال في الوقوف عند حدود الله عز وجل وتعظيم شعائر دينه فهو كالراعي الذي يحمي الحمى هو الراعي الذي يرعى الغنم ويحرصها من الذئاب فإخوة الإسلام كما قلنا الأب عليه مسؤولية عظيمة عليه أن يعطي القدوه الحسنة وهو مطالب بالتوازن بين مهام العمل والعبادة والتربية والتفرغ لأسرته وهكذا فلكل ذي حق حقه حق الزوجة وحق الأبناء وحق الوالدين وحق العمل فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وفي رواية أخرى لأهلك عليك حقا ولولدك عليك حقا وليزورك عليك حقا أي لضيفك وأصحابك عليك حقا ثم قال له بعد ذلك صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام ويأيام البيت 13-14-15 من كل شهر إسلامي صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الضهر أي هذه صيام هذه الأيام يعدل صيام سنة يعدل صوم سنة فعلى الإنسان أن يرتب وقته وأن يعطي كل ذي حق حقه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكما أن الرجل مسؤول عن رعيته وعن أسرته وعن أبنائه فكذلك المرأة مسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن أبنائها مهمتها إعداد الأجيال القادمة فالأم هي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الولد أصول عقيدته ومبادئ الإسلام وقيمه وتعالمه فينبغي للمرأة هي بنفسها أن تكرس حياتها لله عز وجل أن تجعل حياتها لله سبحانه وتعالى أن تعيش لدينها ثم تربي أبناءها بعد ذلك على هذا المنوال بحيث يكون عملهم لله هؤلاء الأطفال يكون عملهم لله دراستهم لله أكلهم وشربهم ونومهم لله جعلوا الحياة كلها لله محققين بذلك قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين على المرأة أيها الأحبة أن تزرع في قلوب أبنائها حب هذا الدين لا سيما في هذه الأوقات بالطبع في كل الأزمنة ولكن لا سيما في هذا الوقت أن تزرع في قلوب أبنائها حب هذا الدين حتى يكونوا مؤهلين لمقاومة الهجومات التي تشن اليوم على دين الإسلام والشكوك التي تثار اليوم حول الإسلام مقاومة أعداء الملة والدين الذين يعملون ليلة نهار من أجل تخريب الإسلام وتلويث عقول أبناء المسلمين بالأفكار الهدامة bij afkeren van het en de rechten. En En we gaan daarover praten. En we gaan daarover praten. En we gaan daarover we gaan daarover praten. En we we de والحقنا بالصالحين اللهم جد علينا بالفضل والاحسان وعاملنا بالعفو والغفران اللهم يسرنا لليسر وجنبنا العسر واغفر لنا في الاخره والأولى اللهم اجعلنا من السابقين في الخيرات الهاربين من المنكرات اللهم أعذنا من مضلات الفتن اللهم أعذنا من مضلات الفتن wij gaan de favah isa mal bahara het hawa batan. Wij gaan nibbelen favah isa mal bahara min batan. Wij gaan rude, in de ala Wij muhammadin de en